صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن أعناه بعد ذات السادس عشر من جلوس الشاطبية ومع ذات الفتح والإمالة والتقليل أو الفتح والإمالة وبين اللغضين قال الناظم رحمه الله تعالى وحمزة <تصفيق> منهم والكسائي بعده أمال ذوات اللاء حيث تعصن وتثمية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادثت من هلاء هدى واشتراه والهوى وهداهمه وفي ألف التأنيث في الكل ميالا أولا الفتح المقصود به هنا فتح الفم حالة النطق بالألف أو بالحرف حالة النطق بالحرف فنقول مثلا والضحاء نفتح الفم والليل إذا سجى هكذا والإمالة معناها أن ننحو بالفتحة قريبا من الكسرة فمثلا في إمالة هذه التأنيث لأن هذه التي فيها فتحة أو كسرة نقول ثلاثة ح أو بالفتحة قريبة من الكسرة، وبالالف قريبة من الياء في ذوات الياء كثيرا نحو والضحي والليل إذا سج ما ودعك ربك وما قلي ويقال لها إمالة الكبرى أو إضجاع نقول إمالة كبرة أو نقول إضجاع وقد جاء في خلال الباب هذا الباب إمالة أو إضجاع. فإذا قال إتجاع فالمقصود بها الاماله الكبرى والتقليل هو مرتبة متوسطة بين الفتح والإمالة الكبرى ويقال له بين بين ويقال له إمالة صغرى والتقليل يكون هكذا فمثلا ألف لام هذا فتح ألف لام هذا تقليل ألف لام هذه اماله هنا ثلاثة أشياء كل شيء منها يختلف عن الثاني الفتح يختلف عن التقليل والتقليل يختلف عن الاماله الفتح والاماله لغتان فصيحتان صحيحتان أنزل بهما القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتح لغة أهل الحجاز والاماله لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس فالفتح والإمالا لهجات من لهج لهجات أو لهجتان من لهجات العرب نعم ثالثا مذاهب القراء في الفتح والإمالة والتقليل على النحو التالي أولا قسم ليس له إمالة في القرآن الكريم مطلقا وهو ابن كثير وحده فال الإمام الوحيد أو القارئ الوحيد الذي ليس له إمالة في القرآن لا كبرى ولا صغرى هو ابن كثير القسم الثاني قسم الأمالة بقلة وهم ابن عامر وعاصم وقالون والقسم الثالث قسم المذهبه التقليل وهو ورش وليس له إمالة كبرى في القرآن إلا الهاء في لفظ طاهة فورش يميل إيمالة كبرى في الهاء فقط طاهي فبقية الإيمالات عنده تقليل أي إيمالة صغرى القسم الرابع قسم متردد بين التقليل والإمالة وهو أبو عمرو البصري القسم الخامس قسم الأمالة إمالة الكبرى بكثرة وهم حمزة والكسائي فهذان الشيخان يعتبران هما إماما الإمالة ولذلك الناظم رحمه الله قال وحمزة منهم والكسائي بعدهم فأفردهما بالذكر لأنهما يعتبران صاحبا هذا الباب ومن يأتي معهما يشاركهما هذا الكلام نقلا من كتاب اتحاف ضلاء البشر في القراءات الأربع معنى قول الناظم وحمزة منهم الكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل أي أن حمزة والكسائي من بين القراء السبعة أمال كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء أصلية كيفما جاءت في القرآن في اسم أو فعل إمالة الكبرى وصلا وقفا ما لم تكن منونة وصلا ف. لابد أن تكون الألف فيها منقلب عنياء أصلية في البيت الثاني يبين لنا كيف نعرف الألف منقلب عنياء أصلية أو منقلب عنوار قال وتثنية الأسماء تكشفها هذه قاعدة نعرف على ضوئها الألف المنقلب عنياء من المنقلب عنوار وهي إذا كانت الكلمة اسما نفنيها ف... لئن القلب ألف ياء أميلة ألف نحو الهدى ه الهدى اسم لفني فنقول الهديان فتكون كلمة الهدى يجوز فيها دمان مأوى تثني تقول المأويان الهوا تثنيها تقول الهوايان مثوى تثنيها تقول مثوايان فهذه الإملة الهدى مأوى الهوا مثوى تمال لحمزة والكساء والإملة هكذا الهدى مأوي الهوي مثوي إلى غير ذلك وإن كانت الكلمة فعلا اسندناها إلى تاب المتكلم أو المخاطر نحو اشترى تقول اشتريت أو اشتريت سعى تقول سعيت أو سعيت ابى تقو تقول ابيت أو أبيت اجتبى تقول اجتبيت أو اجتبيت وهكذا فإذا انقلبت الألف ياء فتكون هذه الألف قابلة للإمالة ويجود فيها الإمالة لمن يميل كما قلنا فحمزة الكسائي هو أصحاب الإمالة أو صاحب الإمالة يقرأان اشتري ساعي أبي اجتبي وهكذا وإذا وجدت الألف أنها منقلبه عن واو فلا تمال في الأسماء نحو فالصفة تقول الصفوان فانقلبت الألف إلى واو فلا تمال عصى الاسم عصوان لا تمال لكن عصى الفعل عصى عصيت عصى آدم ربه فهذه الالف اللي في كلمه عصى الفعل تمال لانها منقلب عن ياء تقول عصى عصيت فتمل الالف لكن عصى الاسم لا تمال لأنها منقلب منقلبه على واو عصى عصوان سنة سنوان ابى ما كان محمد ابى أحد فلا تمال لان ابى ابوان في ابى بمعنى امتنع إلا إبليس أبا فهذه فعل الفعل الالف فيها مقوعة عنها أبا أبيته تمال لكن أبا الاسم أبا أبوان واوية فلا تمال شفى شفوان فلا تمال وفي الأفعال نردها كذلك نتا المتكلم أو تا المخاطب نقول دعا دعوت أو دعوت نجا نجوت او أو نجاوت خلا خلوت أو خلوت dana دناوتو أو دناوته زك Zakouto أو زكاوته على علوتو أو علوته بدأ بدأوتو فهذه الأفعال الألفات منقلبة فيها عن واو فلا تمال لأحد نعم لا وقوله وفي ألف التأنيث في الكل ميالا أي أمال حمزة والكساءي الألفات التأنيث المقصورة نحو التقوي ديزي السلوي سيمهم إلى غير ذلك والكلام مازال لحمزة والكسائي فقط لم يشترك معهما أحد غيرهما إلى الآن. بعد ذلك قال: وكيف جرت فعلا ففيها وجودها وإن ضمة أو يفتح أو يفتح فاء أي أمال حمزة والكسائي كل كل ألف أمال حمزة والكسائي كل ألف مكسورة جاءت في كلمة على وزن فعل بفتح الفاء نحو تقوى تقوي صلوي دعوي شدّي إلى غير ذلك، ويُلحق بهذا فعل كلمة يحيى، يا يحيى يُخذ الكتاب، يا يحيى، أو كانت فعل بكسر الفاء نحو إحدى إحدى ذي ذي سيميهم، ويلحق بها اسم عيسى، أو كانت على وزن فعل بضم الفاء نحو قربة قوبي قصوى دنيء، ويلحق بها اسم موسى. نعم قوله وإن ضمة أو يفتح فعالة فحصلة أي أمال حمزة والكسائي كذلك الألف المقصورة في الكلمات التي على وزن ففعالة بضم الفاء نحو أساري سكاري كسالي بضم الفاء أو كان على وزن فعالة بضم فتح الفاء بفتح الفاء نحو ياتامي لصار الأيامي الحوائى فهذه كلها إمالات لحمزة والكساء قول النعظم بعد ذلك وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعثى أيضا أمال وقل بلى أي أمال حمزة والكسائي الألف في اسم الاستفهام في لفظ أني نحو أني لك هذا أني شئتم فأني تؤفكون أني هذا حيثما وردت هذه الألفاظ في القرآن الكريم وكذلك لفظ متى متى نصر الله ويقولون متى هذا الوعد حيثما جاء في القرآن وكذلك لفظ عثى قل عسي ان يكون قريبا عسي ربكم أي يرحمكم وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم هذه على قراءة الكساء لن يقرأ الهاء أما حمزة فيقرأ وهو لكن أي قراءة من اثنين تكفي المهم الشاهد الإيمان في لغ وعاسه لحمزة والكساء ولغ بلا نحو بلي إن تصبروا بلي من كثب سيئة ثمان يلمع إيمان لغ بلا لحمزة والكساء أو بلي من أسلم حيث ما جاء في القرآن قال بعد ذلك وما رسموا بالياء غير لذا وما زكى وإلى من بعد حتى وقل علَم، أي أمال حمزة والكساءي كل ألف متطرفة رسمت في المصحف ياءاً نحو يا, يا أسفه يا حسرتي على ما فرّت في جنب بالله يا ويلتي أألدُ نعم إلا خمس كلمات لا تمال حتى ولو كانت الألف فيها مرسومة بالياء وهي لدى رسمت في سورة يوسف بالألف الممدودة وألفية سيدها لدى الباب لدى الباب وفي سورة غافر بالألف المقصورة لدى الحناجر كاظمين لدى وعلى كنت أو سواء رسمت بالألف أو رسمت بالياء فأنها لا تمال نعم ولفظ إلى حيثما جاء ذهب إلى ترعون فكذلك لا يمال ولو كانت الألف مقصورة ولفظ على حرف جر لا يمال وحتى لا يمال ما جاءت هذه الكلمات في القرآن الكريم وكذلك لا يمال لظل ما زك منكم من أحد أبدا في سورة النور لأن لأنه, لأنه لم يرد عن أحد من القراء إمالة هذه الألفاظ ولظل ما زك رجلتها الألف مقصورة ولو أنه واوي أصلاها زكى زكوته فلا تمال حتى ولو رجلتها بالألف المقصورة ولكن لا تمال نعم وهناك كلمات تمال فيها الألف ولو لم تكن مرسومة باليام يعني نسل بالألف مندودة ومع ذلك تمال ولكنها في الوصل تحدث تحلصا من اتقاء الساكنين سبحان الذي أتري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصي إذا وقفنا على كلمة الأقصي لكن لو وصلناها في الألف تخلصا من التقاء الساكنين ولا تكون هناك إما هناك إمالة مثال إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ففي حالة الوصف لا إلى إمالة ولكن عند الوقف الأقصى الإمالة لحمزة والكساء وجاء رجل من أقصى المدينة يأتا هو جاء من أقصى المدينة رجل يأتا الموضعين موضع في سورة القصص وموضع في سورة يس فلاض من اقصى المدينة إذا وقفنا على كلمة من اقصى نميلها لحمزة والكساء من اقصى أما في حالة الوصف من اقصى المدينة فلأجل الساكنين بنحية الساكن الأول اللي هو فلا تما لما طغى الماء. لما طغى الماء حالة الوصف ليست فيها إيمان لكن إذا وقفنا على كلمة لما طغى نميلها لحمزة والكساء هكذا لما طغي نعم في صورة الحقة فهذه الكلمات تمال وقفا ولا تمال وصلا لالتقاء الساكنين قال بعد ذلك وكل ثلاثين يزيد فإنه ممال تذكاها وأنجا مع التلا أي أمال حمزة والكسائي كل فعل ثلاثي كان واويا وزيد عليه حرف أو أكثر فصار عيائيا بسبب الزيادة نحو قد أفلح من زكيها بعد أفلح من تزكي لا نوزير بتضييف الكار في هاتين الكلمتين، لين أجن من هذه زيد بالهمزة في أوله، وإذ بثلي إبراهيم رب زيد بهمزة الوصل والتاء فتمال مثلا تثلي يرضي يتزكي في هذه كلها تمال لأجل الفعل أنه زيد، لا لأجل الزيادة التي نقلت الفعل من ثلاثي واوي إلى رباعي أو أكثر يائي فهذه الكلمات تمال وما مثلها وكذلك تمال كلمات اربي أن تكون أمة هي أربي أو أدني أو أزكي والأعلي فهذه كذلك الكلمات تمال لحمزة والكسا قال بعد ذلك ولكن احيا عنهما بعد واوهي وفيما سواه للكسائي ميلا ورؤياي والرؤيا ومرضاة كيثما أتى وخطايا مثله متقبلا ونحيهم أيضا وحق تقاته، وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة، وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجدل وفيها وفي طاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من دلع وحرف لها مع طحاها وفي سجأ وحرف دحاها وهي بالواوي تبتلى أي أمال حمزة والكسائي الألف لظ وأنه هو أمات وأحيى لظ وأحيى المقترم بالواو في سورة النجم وأنه هو أمات وأحيي هذا معنى قول الناظم ولكن أحيى عنهما بعد واوه أي لظ أحيى المقترم بالواو وأحيي في سورة النجم يميله حمزة والكساء وفيما سواه بالكسائي ميلا غير لفظ أحيا المفترم بالواو ينفرد أو يختص الكساء وحده بإمالته مثال, مثال فأحييكم مفترم بالفاء أو مفترم بثم ثم أحييكم أو مجردا من ذلك نحو من أحييها فهذه الكلمات ينفرد بإمالتها الكساء وحده قوله رؤيا والرؤيا يا رؤيا ومرضاتك أي فله هذه كلمات اختص بها إلهنا الكفائي لفظ رؤياي افتوني في رؤياي هذا تأويل رؤياي الموضعان في سورة يوسف أما لهما الكفائي وحده لفظ الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون في سورة يوسف قصد الرؤي الرؤية في سورة الصافات في سورة الصافات لقد صدق الله رسوله الرؤي بالحق في سورة الفتح هذه الكلمات اختص لإيمانتها الكساء واحدة ومرضات كيف مأتا وقبلها موضع في سورة الإسراء في لفظ الرؤية كذلك لكن عند الوقف وما جعلنا الرؤية التي أريناها إيمانتها حالة الوقف وما جعلنا الرؤي. الكساب. أما إذا وصلنا فتحذف الألف تخلصا من التقاء الساكنين فلا يكون هناك إيمانا وما جعلنا الرؤية التي أريناك نعم بعد ذلك قال كيف كيفما أتى لغض مرضات حيثما ورد في القرآن ابتغاء مرضيتي الله وابتغاء مرضيتي فابتغي مرضيتي أزواجك هذه الألفاظ من لفظ مرضات كيفما جاء في القرآن يميل الألف فيها الكساء وحده بعده قال وخطايا مثله متقبله أي حيثما جاء لفظ خطايا نحو نغفر لكم خطايكم أن يغفر لنا, أن يغفر لنا خطايين ولنحمل خطايكم وما هم بحاملين من خطايهم من شيء ويلاحظ أن الممال ألف الثانية التي بعد الياء لأن لفظ خطايا فيها ألف فيها ألفان ألف بعد الطاء وألف بعد الياء فالتي فالألف التي تمال هي التي بعد الياء نعفِر لكم خطاياكم أن يعفِر لنا خطايانا ونحن خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم هذا كله للكساء وحده قال. ومحياهم أيضا أي لفظ محياهم في سوره الجاثية في موضع واحد في سورة الجاثية سواء محييهم ومماتهم أمانه الكساء وحده وحق تقاته لفظ تقاته المقترم بكلمة حق امال الألف في الكساء وحده اتقوا الله حق تقيته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقيته في سورة الامراض أما لفظ إلا أن تتقوا منهم تقيه في سورة الامراض كذلك يميله حمزة والكساء على القاعدة لأنه قيد لفظ تقاته بكلمة حق قال وحق تقاته نعم بعده قال وفي قد هداني كذلك لفظ هداني المخترم بكلمة قد أما له الكساء وحده في سورة الانعام قال في الله وقد قال اتحجوني في الله وقد هدين هدين المقترن بقد اما المجرد منها قل انني هديني ربي لو ان الله هديني فيمال لحمزه والكفاء معا على القاعدة نعم بعده قال وفي الكهف أنساني لفظ وما أنسانيه إلا الشيطان في سورة الكهف انفرد بإمالته الكسائي هكذا وما أنسينيه إلا الشيطان وأن أذكره لأن أقرأ بكسر الهاء وما أنسينيه إلا الشيطان هذا للكسائي ومن قبل جاء من عصاني أي لفظ عصاني في سورة إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصيني فإنك غفور رحيم في سورة إبراهيم التي هي قبل سورة الكهف في ترتيب السور ولذلك قال ومن قبل جاء من عصاني نعم أما له الكساء وحده وأوصاني بمريم يجدل لا أوصاني وأوصيني بالصلاة والزكاة في سورة مريم أما له الكساء وفيها وفي طاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من بلد لفظ اتاني الكتاب فيها يعني في سورة مريم وفي سورة النمل فما آتيني الله خير مما آتيكم آتيني الله هكذا يقرأ الكساء لماذا لفظ اتيني في سورة مريم وفي سورة النمل نعم بعد ذلك قال وحرف تلاها هي أمال الكسائي الألف لض والقمر إذا تليها في سورة الشمس ولض طحاها كذلك في سورة الشمس والأرض وما طحيها هذا موضعان في سورة الشمس انفرد بإمالتهما الكسائي وفي سجر والضحي والليل إذا سجي أماله الكسائي نظ سجى أماله الكسائي وحده، نظف دحاها وحرف دحاها وهي بالواو تبتل، والأرض بعد ذلك دحيها بسورة النازعات، وكلمة تلاها وطحاها وسجى ودحاها هذه الكلمات الأربع تمل الكساءي، لأنها مستثناه من ذوات الواو، بعد أصلها من ذوات الواو لأنها مستثنى من ذوات الواو أصلها واوي ولكن مع هذا أمالها الكساء لانه هكذا تلقاها بسلبه هذا معنى قول الناظم وهي بالواو تبتلى أن ك... أي أن كلمة تلاها وكلمة تحاها وكلمه سجا وكلمة دحاها أمالها الكساء لأنها مستثناه من ذوات الواو نعم. بعد ذلك قال وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالها وبالواو تبتلى أي اماله حمزه الكسائي من ذوات الواو الالفاظ التاليه ضحاها في والشمس وضحيها وكذلك الرب والضحي وكذلك لفظ الربي حيثما جاء يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربي مضاعفا فمضاعفه على قراءة الكساء مثلا الذين يأكلون الربع لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربع هكذا يمين لقض الربع حمزة والكساء ولو كانت الألف فيها منقلب عنيات ولكن الأصل في القراءات التلقي فمدام ثبتت قراءتهما بالقراءة بالإيمانة فيقرأ لهما بالإيمانة كذلك وأما ضحاها والضحى والربع مع القوة أمال كذلك حمز الكسائي لفظ القوة في علمه شديد القوة بسورة النجم ولو كان الأصل فيه واوي فلذلك قال فأمالها وبالواوي تختلف بعد ذلك قال ورؤياك مع مثوايا عنه لحصهم ومحيايا مشكات هدايا جلا أي أمال حفص الدوري عن الألفات في الكلمات التالية كلمة رؤياك في قوله تعالى في قصة يوسف لا تقصص رؤيك على إخوتك في سورة يوسف كلمة مثوايا إنه ربي أحسن مثوي بصورة يوسف كذلك أما كلمة مثويه فيميلها حمزة والكساء أكرمي مثويه فيميلها, فيميلها حمزة والكساء على القاعدة نعم كلمة محياي في صورة الأنعاب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مرة ثانية يميل دور الكساء كلمة محياي هكذا ونسكي ومحيي ومماتي لله هذه الكلمات كلها اختص بها دور الكساء رؤياك مع مثوايا عنه لحصين ومحيايا وكذلك كلمة مشكات في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح هكذا يميلها جهور الكساء وكلمة هداي الى ياء المتكلم وذلك في موضعين فإما يأتينكم مني هدي فمن تبع هدي فلا خوف عليهم في سوره البقره فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقي في سورة طه أمان لفظ في الموضعين في سورة وفي سورة دوري الكساء وحده قال بعد ذلك ومما أمالاه أواخر آي ما بطاعة وآي النجم كي تتعبل وفي الشمس والاعلى وفي الليل والضحى وفي النازعات تميلا ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا من أفلحت منهلا أو منهلا أمال حمزة والكفائي الالفات المقصوره الموجوده في اواخر الايات سواء كانت واويه او يائيه مطلقا الا الكلمات التي اختص بإمالتها الكساء وحده فيما تقدم ولا تمال الألفات عن المنقلبه عن تنوين نحو نسفه علم زرق عشرة غرق نشطة فهذه لا تمال لأن الألف فيها منقربة عن تنوين بتعتبر مد عوض عن التنوين فلا تمال فكل هذه الألفات لا تمال لأحد من القراء والصور التي تمال فيها نهاية الآيات إحدى عشرة سورة ذكراء الناظم بقوله ومما أمالاه أواخر آي ما بطاعة سورة طاعة مثلا يقرأ حمد الكساي هكذا بسم الله الرحمن الرحيم طيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقيه إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي هذه أمثلة سورة النجم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى سورة المعارج ليست كل آيات سورة المعارج إنما هي عدد قليل من الآيات. كلا إنها لضي نزاعة للشوي تدعو من أدبرت ولي وجمع فأوي هل هي الآيات اللي تمال في سورة المعارج سورة القيامة فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذاب إلى أهله إلى أهله يتمطي أولي لك فأولي ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم